صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق, بنبأ إن جاءكم فاسق أَن فتبينوا أن تصيبوا قوما قَوْمًا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 112. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حذب إليكم, إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 117. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم 118. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغى فإن فات فاصلحو بينهما بالعدل وأقصطو. <تسطين> إنما المؤمنون إخوة فاصلحو بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم 119. وعسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا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 111. وخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمن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 117. لمن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بعموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون 129. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم 120. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن 119. وعليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون